بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ مُنْظَقًا مَا في فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَرْجِينَ يُطَوَّرُ ۖ أَلَمْ مُرْجِعِ الَّذِي دَفَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيبٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَأْتَذِينَ أَن قُمَّ ذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا يَسْمَعُ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَزْفِرُ تكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِي الْفِجَاجِ فَجٌ سَأُلْهِمُهُمْ قَزَنًا غَاءَ أَلَمْ يَأْتِ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 وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَتَرَى قَوْمًا بِذَنبِهِمْ فَسَوْفَ يُصْحَبُونَ أَصْحَابَ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لهم la se A